لآن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ألف من الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحب مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجير ينطل عدل للناس وأهل إن الذين كفروا بآيات الليل هم <مترجم> عذاب شهيد والله عزيز تنتقى إن الله لا يخفى عليه شيء في ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي إلا عليك الكتاب منه آيات من مؤآيات محكمات هنهم الكتاب هنهم الكتاب وأظهر تشابهات فأمر الذين في قلوبهم زغاضا فيتبعون ما تشابها من فيتبعون ما تشابر من ولا تغاضر شيئا وأولئك هم وقود النار كذب آنف العون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلون وتعشرون إلى جهن ومعبس المناد قد كان لكم فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يغرون مثلي بغير العين والله يأيد بنصره ما يشاء إن في ذلك لعلة لأهل الأنصار زين الناس حب الشهوات من النساء من النساء الدهب من الدّهب والفضّة، من الثنّ والفضّة والخيل والغزل والدّ و ذلك متاع تعرّى الحياة الدنيا. جرينها تحتها الأذنى وخالدين فينا خالدين فينا وأذن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 وَنَاهِيَ يَكْفُرُ بِهَايَاتِ لَنَ بَأَنَّ اللَّهَ سَيَعْذَابُ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنْ اتَّبَعَنِ وَقُلْ مَنْ مِثْلُ ذِي دید وَلَمَا فَرِيقٌ مِنْ أُمَّهَمْ عَلِضَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا تَنَسَنَّ إلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ وَظَلَّوْنَ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَقْتَرُونَ أَكِيفَ إِذَا جَعَلْنَا مِنْ الْيَوْمِ لَا ضَيْبَ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَرَهَا السما تشاء في وَتَرْزَقَ مَنْ تَشَاءُ بِقَيْرِ حِسَابٍ لَا يَنْتَخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا